A na wénělte, a na waouhde, a na waouhde, měkouna أنا الما قبل يا التاريخ وأنا الما بعد أنا البحرين تبحر في ثرات المون خلك للفخر شاهد أنا وقلت بحرين أنا واحد بحرين أنا واحد ماكونا اثنين ملك واحد بحرين شعب واحد بحرين klobem tahrný nůhý a nál má korya táří a nál má bárd, a nál má bárd, a nál báhří انا للمجد الدنيا ودين كتب الدين بيدينها بصرط الراكع الساجد انا كلمة شرفت تلغي من اذهان الغباء التخمين انا بشعبي اكونو مايو العدل والشوراس معنا الراي والراي بنينا مملكة بالحق وما تغيبها الحاسد على مر الزمن أرضي عزيز بوحدة الكفين أنا دان ثمين حيل بعيد عن شأن بحث أنا وكلت أنا واحد أنا واحد أنا قلب الظاهر نواعي انا الماكب يا التاريخ انا المابع انا البحر في ثرات المون خلك للفخر شاهد أخذنا من البحر اسمه وعطينا للبحر فخرين أخذنا من المآذصات شكل فكرنا الساد بلادي دعوة وشعبي شفاه فاسها أمين بلادي خيرها للكل وحنا كلنا واحد Šarabuáhet, u galbata, hledaj, hledaj, hledaj, hledaj, hledaj, hledaj, hledaj, hledaj, hledaj, hledaj, hledaj, hledaj,